بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتن فعه الذكرى اما من استغنى فان تره تصدى وما عليك الا يزكا واما من جاءك يسعى وهو يخشى فان تعمت لها كل لا انها تذكرة.